ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه فاطر ا ل س م الاسلاميه و و ا ا ت أ ر ض ج ع ل الملائكة ر أولي ا ل ل خ ق م ا ي ش ا ء إن الله ع ل ى كل شيء قدير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 لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا تؤفكون وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك و إ ل ى الله ترجع الامور يا أ ي ه ا الناس إ ن وعد الله حق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 ويهدي موسوعه م النابلسي ه للعلوم ه ا ل ا س ل ا م ي ت فأحيينا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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات س ا ئ ر شرابه وهذا ملح أ ج ا ب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 و م و س و ع و النابلسي و ا ك م و م ا للعلوم ق ي ي ا م ة ن ب ش ر ك ك الاسلاميه يُنَبِّئُكَ بثل خَبِيرٌ ي اسماء ا ا ل ن أ ن ت ل ف ق ر ا إِلَى الله و الحسنى ل الْغَنِيُّ ل ه ا م ي ذ ه ب ك م و ي ي جديد أ ت بخلق و م ا ذلك ع ل ى ا ل ل ه ب ع ز ي ز و ل ا وازرة تزر ت وزر أخرى وإن د ع م ث ق ل ة إلى ح م ل ه ا ل ا ي ح م ل منه شيء ولو ك ا ن ن ذا قربا إ م ا ا تنذر ذ ل ي يجبون وما يرجون ربهم بالغيب واقاموا ل ص ل ا ه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله البصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الاحياء ولا الاموات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 وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيد ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيد